وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث فقال لهم رسول الله الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولا يخاف عقبا